وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوا تنظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده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 حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحفمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديه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 فمكت غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقيم